إثنان استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك واحد أريد أن أكون طبيبة في المستقبل إثنان لن أكون طبيبة سأكون معمارة في المستقبل ثلاثة سأكون معلما في المستقبل إن شاء الله أربعة سأكون مهندسا في المستقبل إن شاء الله